وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَا مَا هُوَ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نسوه من قوم بلغ قد جاء ان ترسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا مَا ثُمَّ কুমুল্লাহু عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ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 وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا فِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا, فأنزلنا بِهِ الْمَادِ فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون